من أشراط الساعة قطيعة الرحم وسوء الجوار وهذا يبدو أننا شرحناه أيضاً في الدروس الماضية وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة هذه الظاهرة في الحقيقة بدأت الآن تظهر الآن يا جماعة لما يقول الفحش والتفاحش الفحش والتفاحش إما يكون باللسان أو أن يكون بالأفعال أو أن يكون باللباس يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا يستحون والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها لما أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسأله عن انقطاع الحيض قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين لها كيف تعرفين أن الحيض انقطع يعني خروجه من محله قال خذي فرصة من مسكن فتمسحي بها المرأة ما فهمت هو يقصد صلى الله عليه وسلم أن تأخذ قطعة من قطن فتجعلها على مكان خروج الدم لتأكد إذا خرجت بيضاء معنىها الدم توقف إذا خرجت فيها شيء من الدم معنى أنها لم يتوقف الحيط المرأة ما فهمت قالت ماذا أفعل؟ قال خذي فرصة من مسكن فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تقول عائشة راوية الحديث وغطى وجهه وقال سبحان الله تطهري بها تطهري بها استحى يا جماعة أن يقول ضعيها على موضع خروج الدم من شدة حيائه فأخذتها عائشة وقالت تتبعي بها أثر الدم وشرحت لها النساء يشرحن للنساء يعني من غير ما يكون هناك خجل يغلب عليه وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عثمان قال صلى الله عليه وسلم فيه إنه تستحي منه الملائكة وقد كان رضي الله تعالى عنه لا يكشف عورته حتى عند اغتساله حياءً حياءً ممن قد يراه من الجن أو من الملائكة أو قل غير ذلك حتى عند اغتساله لا يكشف عورته وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر يعني متى يجوز كشف العورة ومتى لا يجوز فكان يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مملكة يمينك الآن يا جماعة إذا تأملت وجدت أن الفحش بدأ ينتشر بين الناس حتى يا جماعة قد يعني أما الإنترنت فلعل عندكم يعني اطلاع واسع فيما يكون فيه إما بالكتابات الموجودة فيه وأحيانا يعني قد تكون بعض الإدارات أو نحو ذلك المخصصة في الإنترنت ويعطاء هذه الخدمة يستطيعون أن يحجبوا بعض المواقع التي فيها صور مثلا لكن المشكله يا جماعة إذا كان كلاما ويصف ما يقع بين الرجل والمرأة أو, أو يصف ما يقع حال الزنا أو حال الفواحش الأخرى كاللواطي وغيره وغير الإنترنت ما يقع الآن في بعض القنوات الفضائية من كلام فاحش اتركك الآن من الصور من كلام فاحش حتى أنني حدثت أن بعض هذه القنوات قد جاءت مرة بمفتي لأحد البلدان وعملوا معه مقابلة عن الحياة الجنسية في الإسلام يا ليت تتكلم مثلاً عن الآداب الشرعية وعن تحريم الزنا وعن يعني حفظ الفرج وعن مثلا انتشار الأيدز وغيره من الأمراض بسبب إطلاق الفروج يا ليت يا جماعة تتكلم بهالكلام يستفيد منه الناس حدثني من رأاه يقول يا شيخ الحلقة بدايتها قد كتبوا يعني لا ننصح أن يراه اللي تحت الثمانتعشر سنة طبعا هم لما يكتبون هالكلمة سيحرصون الصغار أنهم يرونه وكل ممنوع مرغوب ثم بدأوا يسألونه يعني أسئلة تافهة جدا في وطء الرجل لزوجته وأسئلة صريحة جدا أحيانا يستحى الإنسان أن يتكلم معها مع بعض أصحابه مثلا الذين يسألونه يستحي نتكلم وهو ما بينه إلا هو وهم فما بالك لما يتكلم في قناة فضائية يراها الملايين من الناس وهذا حقيقة من انتشار الفحش ومن الكلام به بين الناس وفي قد يقول البعض طيب ليش يا شيخ هذا من الثقافة الجنسية والناس ناقصين ثقافة جنسية الناس يعرفون ما دق وما, وما وما كبر وما قدم وما حدث في هذا المجال هذا ما يحتاج لتعلمهم إياه هذا هم فقهاء فيه علمهم غيره من الأمور ما يتعلق بالزنا وتحريمه وخطره وخيانة المرأة لزوجها أو وقوع الرجل المتزوج في الفواحش أو غير المتزوج ان كنت لا بد متكلما على أقل غلب هذه الأمور يعني ما في مشكلة أن يجيب سؤالا أو سؤالين يعني تتعلق بالوطء الصريح لكن يا جماعة أن تكون الحلقة ساعتين ثم يكون قرابة للساعة وخمسين دقيقة كلها كلام صريح فاحش وعشر دقائق أعطاهم حكم لحكمين ثم يقول ثقافة جنسية بل هذه من باب التجديد رأوا الناس ملوا من مشاهدة أحيانا الصور الفاضحة فأرواهم شيئا آخر فالمقصود أن الفحش انتشر بل زد على ذلك أن بعض الناس يا جماعة بدأ يتفحش في كلامه حتى في النكت التي تكون أحيانا صار نوع من الفحش بدأ بعض الناس احيانا يقع في بعض الأمور ثم يحدث بها الآخرين والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك وقال أن يحدث أحدكم بما يكون بينه وبين أهله بينه وبين امرأته سكت الصحابة فقام رجل وقيل قامت امرأة قالت يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن وقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك فإنما مثل ذلك كمثل حمار كمثل الشيطان اللقي الشيطان في افترشها والناس ينظرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكيف يا جماعة إذا كان الواحد ما يحدث بما يكون بينه بين أهله إذا كان جاء بالطامة اللي أكبر يحدث بما كان بينه وبين بغيه من البغاية أو بينه وبين فاحشة من الفواحش التي وقع فيها فهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش قال وقطيعة الرحم أما قطيع أرض الرحم فإلى الله المشتكى وقد لعن الله تعالى قاطع الرحم في ثلاث آيات من كتابه من ذلك قوله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى ابصارهم وقال عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه في سورة الرعد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة والذي أمر الله به أن يوصل ما هو الرحم فيقول الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة فأيضاً الكلام على قطعة الرحم يبدو أنه يطول وهو متصور عندكم أم أيضاً عن سوء الجوار وما يتعلق به فحدث عنه ولا حرج قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك يعني إذا طبخت مثلا لحم أكثر الماء أو خضار كوسة أو طماط وكذا أكثر الماء وأعطي جيرانك من المرق على الأقل وتعاهد جيرانك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل لا زال يصيه بالجار حتى ظن بأنه سيورثه ظن أنه سينزل الشرع أن يكون الوارث والأب والأخ والابن والأم وكذا والجار توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن من شدة التحريص وشدة الهتمام بالجار أنه سيكون من الورثة كذلك أيها الإخوة والأخوات من أشراط الساعة كثرة الشح وهو أشد البخل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يظهر الشح والحديث رواه الطبراني في الأوسط وروى البخاري قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان يعني في أشراط الساعة يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح يبدأ يلقى الشح بين الناس وقال معاوية رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم عن تقارب الزمان وذهاب الدنيا واقتراب يوم القيامة قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحها لا يزداد الناس إلا شحا. وإذا تأملت في واقعنا وتأملت في الواقع السابق وجدت فعلا الناس قد بدأ يكون بينهم شيء من الشح يقع فتجد مثلا في السابق كان الناس يشعرون بأنهم كالجسد الواحد حتى إن أحد السلف أقبل مرة إلى صاحبه فطرق عليه الباب فلم يجده فقال للجارية أين فلان قالت والله فلان خرج ما ندري يأتي المغرب العشاء قال أخرجي إلي كيسه كيس نقوده فأخرجته إليه فأخذ حاجته منه درهمين ثلاثة أو دينارين وأعطاها الباقي وذهب للسوق فأقبل إليها سيده وهي خائفة قال ما بالك تنتفضين قالت قد جاءك اليوم فلان قال طيب حياه الله ماذا كان يريد قالت قد طلب مني أن أخرج كيسك إليه يعني كيس مالك فأخرجته إليه فأخذ منه مالا ثم رده إلي قال يمرأة يا جاريه لإن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله من شدة فرحة يعني ان أخي جزاء الله خير شعر أني أنا ويا الشيء واحد إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله فلما نظر فإذا هي صادقة فأعتقها طبعا الإخوان حتى في ذلك الزمان يختلفون عن الإخوان في يومنا هذا هذا لما فتح أخذ درهم أو درهمين بمقدار كفايته الآن بعض الناس لو يقول لك سلفني مال وتعطيه محفظتك تقول يا فلان خذ, خذ اللي تبي من باب التلطف معه أحيانا قد لا يترك فيها شيئا فأيضا ينبغي إذا كان الإنسان يريد أن يحتاج من الناس يعني أن لا يحريجهم والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أصلا يعني أوصى أصحابه بأن لا يسألوا الناس شيئا في لما بايعهم صلى الله عليه وسلم في البيعة يقول الصحابي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره قال ثم أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة خفية يعني قال كلمة بصوت منخفض لأنه خائف أن لا يستطيع تطبيقها قيل للصحابي فماذا قال بايعكم على أن تصلوا وتصوموا طيب وماذا قال أيضا قال وبايعنا على أن لا تسأل الناس شيئا أنت بقدر استطاعتك أنك ما تسأل الناس شيئا ولا تحتاج من الناس فهذا هو الخير أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من يضمن لشيئا أضمن له الجنة قالوا وما هو يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسأل الناس شيئا ولا حديث حقيقة في النهي عن سؤال الناس كثيرة لكن الذي نعنيه هنا بالشح الشح هو أن تعلم أن هذا الشخص الذي أمامك محتاج حاجة شديدة إلى شيء أنت احيانا مستغني عنه يعني قد يطلب منك أحيانا يكون عندك فرضا قلمين أو ثلاثة أقلام ويقول يا فلان عقني قلم فتبخل به مع استطاعتك أن تستغني عنه أو مثلا يكون معك في جيبك خمسمائة ريال أو ألف ريال ويقول يا فلان عطني عشرين ريال سوف أعب بها بنزين للسيارة فتبخل بها مع أنك أنت لو خرجت مع أولادك تريد أن تشتري لهم عصير او إيس كريم أو نحوه ما اشتريت من اللي بريال شريت من أبو خمسة وعشرة فأحيانا لا تبخل على نفسك لكن يصيبك الشح عندما تريد أن تعطيها الآخرين هذا هو الشح الذي نهي عنه كذلك من الشح أن يمسك صدقته او أن يمسك زكاته مع قدرته على بدلها يعني ما في شيء يمنع من بدلها ذكر أن عبد الله بن المبارك كان أحياناً يأتي إلى مروا فمروا مدينة من المدن فكان إذا جاء إليها رجل عالم فكان في واحد من الشباب كلما علم أن عبد الله بن المبارك جاء إلى هذه المدينة يقبل إلى عبد الله بن المبارك ويعني يحتفي به ويسلم عليه ويخدمه وكان عبد الله بن المبارك ينزل في خان الخان يعني مثل الفندق أو نحو ذلك يوم من الأيام جاء عبد الله مبارك ولم يجد هذا الشاب فسأل عن دائما يأتي ويخدمه ويعطيه عبد الله بن مبارك مثلا أجره أو نحو ذلك ويسأل عن حديث هالمرة هذه ما جاء الشاب قال عبد الله بن مبارك يا جماعة فإن الشاب أين الشاب الذي يأتيني دائما قال هو محبوس بدين قالوا كم دينه قالوا عشرة آلاف درهم سكت عبد الله بن مبارك ثم انزوى بواحد من الناس وقال له من صاحب الدين اللي سجنه من صاحبه قال فلان بن فلان قال اين يسكن قال في المكان الفلاني ذهب الله المبارك إلى ذاك الرجل وأعطاهنا عشرة آلاف ثم قال له أقسمت إليك أقسمت عليك ألا يؤذن الفجر إلا والشاب هذا خرج من السجن وأقسمت عليك ألا تخبره من اللي سدد عنه قال طيب ثم أخذ عبدالله المبارك يعني أغراضه وحاجاته وخرج من مروه لما مشى من مروه مسافة يسيرة خرج الشاب في الليل يسلم على أهله قالوا لأ ترى عبد الله مبارك كان موجودا وقد سأل عنك قال طيب أين خرج قال خرج من مروه واتجه إلى كذا خرج من شدة محبته لعبد الله بن مبارك خرج وراءه يسلم عليه فلما رأاه في وسط الطريق احتفى به عبد الله مبارك ثم قال له يا شاب أين كنت أنا جلس ثلاثة أيام أين كنت قال كنت محبوسا بدين قال كم قدره قال قدره عشرة ألاف درهم قال سبحان الله فكيف خرجت قال والله ما أدري لكن جاء رجل وسدد عني جزاه الله خير وأنا والله ما أعلم هذا الرجل فقال عبد الله مبارك لهذا الشاب قال إذن لا تنسه من صالح دعائك سلام عليكم وذهب عنه ويقول صلى الله عليه وسلم صدقة السر صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر تطفئ غضب الرب ولا ولمانع هنا أن أرد قصة سمعتها عن أحد مشايخنا حدثني أحد طلبة العلم يسكن في السويدي قال جاءنا مرة من المرات شخص جاء من جدة ورجل من خارج هذه البلاد أصلا وكان يعالج ابنته في مستشفى التخصصي كانت مصابة الله يعافينا وإياكم كل مسلم بالسرطان فكان رجل يعالجها ويذهب بها ورجل حالته يعني رقيق الحال ما, ما عنده شيء يذكر فصاحبنا هذا الجزاء الله خير كلم أحد التجار قال له يعني إذا عندك مال أو أرزاق أو كذا لعلك أن تمر هذا الرجل وتعطيه شيئا أقبل هذا التاجر وطرق الباب على هذا قال له أنا أخوك في الله ووسع الله عليه وسمعت أنك محتاج وأريد أن أعطيك شيء من المال أو أن نشتري لك بعض الأرزاق والأطعمة ونعطيها إياك قال جزاك الله خير ولا أحتاج إلى ذلك قال كيف ما تحتاج طيب أنت جئت هنا والآن مستأجر قال والله أنا اول ما جئت فع فعلا كنت أحتاج لكن سبحان الله أصبحت الآن كل يومين ثلاثة أخرج لأصلي الفجر فأجد أرزاق عند بيت عند على عتبة الباب أحيانا أجد أطعمة وأفي داخلها مال مائتين ريال أربعمائة ريال ما أدري من يضعها لكن جزاها الله خير الذي يضعها تكفيني أسبوع أسبوعين يقول صاحبنا تعجبت قل طيب من هذا قال والله ما أدري قد مضى لي الآن ثلاث أربع أيام أجدها يقول هذا التاجر فوقفت تلك الليلة جئت أراقب هذا البيت لأرى من هذا الذي ياته يتصدق طوال الليل ما جاء أحد يقول ثم جئت في الليلة الثانية أراقب يقول فلما كاد أن يطلع الفجر فإذا بسيارة تأتي وتقف قريبا من بيت هذا الرجل وينزل منها شيخ كبير ويفتح السيارة من الخلف ويخرج أغراض يقول كأنها مقاضي للبيت كيس فيه فيه رز وهذا فيه سكر وهذا مقاضي للبيت يقول ويضعها على عتبة الباب ويعود مرة أخرى قبل الفجر ويضعها على عتبة الباب ثم أقبل وشغل سيارته ويمشي يقول فحركت السيارة وجئت بجانبه والتفتت إليه فإذا هو الشيخ الله بن جبريم فإذا والشيخ الله بن جبرين رجل عمره قد جاوز الخامسة والسبعين الآن صلى الله عليه يحفظ صحته ويحفظ جميع مشايخنا وعلمائنا وعلمان الأمة يعني سبحان الله يا أخواني إذا تأملت فيها الصدقة السر يعني الرجل عنده أكثر من أربعة عشر درس أسبوعيا ويسكن في بيت عادي وعنده سائقان وعنده أولاده وعنده طلابه لو قال يحملوني من على الأرض حملوه ومع ذلك لا يريد من رب العالمين أن يراه وهو يتصدق بهذه الصدقة في السر على الحال. هذا الحال أما, يعني أما إذا أراد الشخص فعلا أن يرفع قدره عند ربه عز وجل فليستعد بالله عز وجل من الشح وقد قال الله سبحانه وتعالى وميوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وجاء عن ابن عباس أنه كان يطوف حول الكعبة فكان أثناء طوافه يقول اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي وذلك من خوفهم من الشح وكذلك أقبل مرة قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من سيدكم قالوا سيدنا فلان على أننا نبخله يقول سيدنا فلان لكن ترى بخيل يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم وأي يداء أدوأ من البخل فيه ذم أكثر من البخل بل سيدكم الأجعد الأبيض فلان وجعل لهم سيدا آخر ومن أشراط الساعة أيها الإخوة والأخوات كثرة التجارة وفشوها بين الناس حتى تزاحم النساء فيها الرجال روى أحمد والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تسليم الخاصة تسليم الخاصة يعني أن لا تسلم إلا على من تعرف هذا سبحان الله واقع الآن بعض الناس إذا مريت في مستشفى أو, أو في سوق أو نحوه وقلت ول في الشارع وقلت السلام عليكم يلتفت تعرفني يبدأ يتلفت عليك كلها عشان سلمت عليك وأصبح كثير من الناس الآن يمر بأخيه ولا يقول السلام عليكم لكن لو أنه يعرف لسلم عليه قال وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة هذا جيد إن شاركت زوجها حيث ما شاركت غيره من الناس وصار عندها تساهل واجتماعات في الشركة وجلسات ورئيسة مجلس الإدارة ومدري إيش كذلك روى النساء عن عمر بن تغلب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشوا المال ويكثر وتفشوا التجارة التجارة طبعا بأنواعها ليس شرطا أن يكون الشخص يعني طبعا تعلمون أنتم أنه أنواع الكاسب تتنوع إلى أنواع يعني أنواع اكتساب المال منها بالتجارة ومنها بالصناعة ومنها بالزراعة هذه الرؤوس الثلاثة للاكتساب اختلف أهل العلم أيها أفضل التجارة أم الصناعة أم الزراعة طبعا قد يقول البعض الصناعة طيب يا شيخ اللي يشتغل خياط اللي يشتغل هذه برضو تسمى صناعة طيب الشيخ الذي يشتغل نجار هذه أيضا صناعة سباك هذا أيضا يصنع له مثلا حنفية أو يصنع له يعني انابيب او نحو ذلك المقصود أن هذه هي رؤوس اكتساب المال إما أن يكون تجارة أو صناعة أو زراعة اختلف أهل العلم في كلام طويل أيها أفضل والصحيح والله تعالى أعلم أن أفضلها هي التجارة وقد اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة واشتغل بها أبو بكر وعبد الرحمن ابن عوف وعلى جموع من الصحابة والسلف كان أكثر عملهم في التجارة وكانوا فعلا يعني يحسنون في اكتساب المال وفي طلبه قال صلى الله عليه وسلم حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة التجارة أنواع منها أن إنسان يذهب يسافر ويأتي ويعني يصدر ويورد ومنها التجارة عن طريق الإنترنت الآن ومنها التجارة احيانا عن طريق أن يكون يعني مندوب تسويق أحيانا بعض الناس تاجر شنطة يدور على الناس ومندوب مبيعات مثلا معه بعض الأشياء احيانا لا يملكها لكن معه أقلام ويأتي لك يقول هذا القلم بخمس وعشرين ريال أجيب لك يا بخمس وعشرين ريال وهو يعلم أنه يوجد عند فلان بخمسة عشر إذا وافقت ذهب واشتراه وأعطاك إياه وأخذ العشرة ريالات هذا طبعا جائز إذا لم يكن وكيلا لك جائز إذا قال أدبر لك القلم خمس ريال حتى لو اشتراه بريال وعطاه كيب 25 مدام ليس فيها حيلة فهذا جاهز المقصود أنه ليس شرطاً عند التجارة أن يكون الشخص يعني فاتح محل أو بقاله أو شركة كبيرة لا حتى الذي يبيع ولو شيئاً يسيراً لو انسان أحضر له شيئاً يسيراً وباعه مثلا في معرض أو باعه عند مسجد أو باعه في مدرسته كل هذه اسمها تجارة قال حتى تشارك المرأة زوجها في إما أن تكون تشارك بمالها يعني المال من عندها والعمل عليه أو أن يفتح سجلاً تجارياً باسمها لأنه موظف ولا يسمح له أن يفتح باسمه سجلاً تجارياً هذا أيضاً من مشاركة المرأة لزوجها في التجارة أو أن يكون الزوج أحياناً المرأة عندها فلوس مثلاً مدرسة أو طبيبة أو او أي موظفة في أي شيء أو مثلاً قد وريثت مالاً من أبيها أو غيره ثم صار عندها فلوس وزوجها يتاجر مثلاً يبني في لل ويبيع أو يتاجر في العقار أو نحو ذلك فتعطيه مال ثم تأتي تسألها بكم يباع السهم بكم هذه أيضاً شاركته في التجارة ليس شرطاً أن تخرج معه وتحضر في الشركة لا وننتبه أيضاً إلى ما ظهر الآن من يعني عبارة سيدات الأعمال في رجال أعمال وفي نساء أعمال سيدات أعمال وظهر بعض التساهل في اجتماعاتهم ومنتدياتهم وهذا لا يعني أن التجارة على المرأة محرمة لا نحن ما نحرم التجارة والدين لم يحرم أن المرأة تتاجر خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تتاجر النبي صلى الله عليه وسلم تتاجر بأموالها هذا ليس عيبا لكن العيب أن لا تنضبط المرأة بالضابط الشرعية عند عملها بالتجارة هذا عدد من أشراط الساعة ومن أشراط الساعة أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في آخر الزمان من ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار قال حتى لا يبقى إلا شرار الناس وهم الذين تقوم عليهم الساعة اسمع إلى هذا الحديث العجيب يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض يعني حتى يموت خيار أهل الأرض أهل الخير والدين قال فيبقى فيهم عجاجة عجاجة الآن لو أن إنسانا يعني أخذ شعير مثلا أو, أو نحوه ثم وضعه في المنخل وجاء في الهواء في, في, في ريح أو شغل مروحة وبدأ يحركه هذا الذي يقع مما لا يلتفت إليه هذا هو العجاجة الذي يذهب يعني لا يلتفت إليه ولا يساوي عنده شيئا قال ولا وليبقى فيبقى فيها عجاجة يعني على الأرض وهم الأراذل الذين لا خير فيهم لا يعرفون معروفا ولا يمكرون منكرا فعلا يبدأ يفنى الصالحون قد يقول البعض طيب شيخ الحين يعني نرى والله الحمد الصالحين, الصالحين يكثرون لا يكلون. يعني وأنتم تلاحظون هذا يعني لله الحمد الآن الناس حضورهم كبير جدا وليس فقط في هذه البلاد يعني في السودان كان الحضوري جماعة في المحاضرات يصل إلى ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف المسجد يمتلأ كله و... والساحات ممتلئة ويطلهم من النوافذ ثم نقول يا أخي ما بقي إلا أراضل طيب هؤلاء هم صالحون نعم نقول إن هؤلاء هم صالحون والآن لو أنك وضعت خطا بيانيا للإسلام لو وضعت خطا بيانيا أسألكم سؤال الآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في اول بعثتك كان الإسلام مثلا في, في, في أدنى شيء لما بعث بدأ يرتفع, يرتفع يرتفع يرتفع جاءت مثلا الحروب بين الصحابة قد يكون انخفض أو قد يكون صار في خط مستقيم طيب وصل إلى عصرنا اليوم هل الإسلام الآن يا جماعة يرتفع أم ينخفض أم هو في خط مستقيم اشترايكم هل هو الآن ينخفض؟ ها؟ الآن أحد شيئين إذا لم تقل إنه في خط مستقيم قلت إنه يرتفع والذي أرى أنا أن الإسلام الآن يتحسن قد يقول البعض طيب يا شيخ واليهود والنصارى اليهود والنصارى سيأتي بعد قليل في الدرس تفصيل الحرب التي ستقع بين اليهود والنصارى أحاديث عجيبة في أعداد اليهود وأعداد النصارى الذين سيقاتلهم المسلمون في آخر الزمان وأظن أن ما يقع الآن حقيقة بالسقراء الحديث أن ما يقع الآن في الأمة من يعني ما يقع من غزو النصارى لبلاد المسلمين وكيتهم لهم وتسلطهم على عدد من بلاد المسلمين إما تسلطا معنويا أو حسيا هو من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الحرب التي تقع بين المسلمين وبينهم المقصود أنه الآن لم يبدأ يقع هذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يأخذ شريطته من أهل الأرض يعني يبدأ أهل الأرض يقلون ما يبقى ألا الأراذل لا لم يقع بعد هذا الحديث لا يزال إلى الآن الناس فيهم خير وفيهم إقبال للخير والحضور المحاضرات يحضر إلى عشرة آلاف بعض المحاضرات في بعض المخيمات عد الحاضرون فوجدوا يعني قد وصل عددهم إلى أربعين بينما يعني ملاعب الكرة وغيرها قد لا تصل إلى هذه الأعداد أسأل الله تعالى لي ولكم توفيق والسدات ونجعلنا إياكم باركين أينما كنا وصلى الله وسلم وبركة على رسول الله